أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 فإنه نزلَهُ على قلبِكَ بإذنِ اللهِ مُصَدِّقًا لما بينَ يديهِ مُصَدِّقًا لما بينَ يديهِ وهُدًى وبُشرى للمُؤمنينَ مَن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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه في الآخرة ما له من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق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 على نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل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 So he has a reward for his Lord, and there is no fear for them, and they will not be afraid of them, and they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 قد بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِلُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك الأعلى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 برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا مسحورا إلا فككت عنه سحرة ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يسمع كلامنا ويعلم ما في ضمائرنا ويعلم ما في نفوسنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعوات يا مفرج الكربات يا بديع الارض والسماوات يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل لشيء قدير يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إلهنا وخلقنا ورزقنا وسيدنا ومولانا رفعنا أكف الضراعة بين يديك وصففنا أقدامنا بين يديك ووجهنا وجوهنا إليك فاستجب اللهم دعواتنا وقضي حاجاتنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين يا غفار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر الكريم وأعنا على ما بقي وارزقنا حسن استغلاله يا رحيم وعاملنا بما أنت أهله انت أهل التقوى والمغفره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وأنت على كل شيء قدير يا جبار يا متين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا من وعدت عبادك بالنصر والتمكين يا من وعدتنا باستجابة الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نسألك الله اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انا نسألك أن تلطف بحال إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم الطف بأحوالهم اللهم اغفر لمن مات منهم واقبلهم في الشهداء اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وأصلح أحوالهم وتول أمورهم وشؤونهم ليس لهم إلاك يا الله اللهم إنا نسألك أن تنجدهم وأن تغيثهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحمي أعراض أخواتهم النساء من الدنس يا رب العالمين اللهم احفظ أعراضهم يا رب العالمين ورحم ضعف الشيوخ الكبار وآمن خوف الأطفال الصغار وقوِّع عزائم المجاهدين يا رب العالمين اللهم احمي بلادنا من كل سوء وفتنة اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم قوي رجال أمننا بقوتك واحفظهم بحفظك وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين اللهم إنهم على الحدود مرابطون فانصرهم نصرا مؤزرا اللهم قوّع عزائمهم وارفع قدرهم واكتب أجرهم واحفظ عليهم, أهلهم واحفظ عليهم أهلهم من خلفهم يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله